ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم امين ببركه العظيم اللهم بنور الثواب من اقرانا ونور ما تلوناه هديه واصله منا الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله أزواجي وأولادي وأصحابي وأهدائي ومشايخي والوالدين ولله حق علينا اللهم انفعنا بالقران وارفعنا بالقران واجعله حجة لا حجة علينا اللهم ذكرنا مما نسينا ووصلنا كلاوتَهُ آناء الليل وأطراف النهار لا تهاقدنا إن أو ولا علينا لا ما حملتهم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وغفو لنا, لنا, لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد بالله رب بناذكر مننا وقتنا سيدي الفاضل صلى هي اذن هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب الله عليه